فإن كان لكم اتفق ربكم ذو رحمه وواسعه تق ربكم ذو رحمه وواسعه ولا يود باس عن القوم المجرمين سيقول الذين اشركوا لو شاء اللهما اشركنا ولا ولا آباؤنا ولا حمرنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا Ин тетбигон илла ظن و إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلَّا تخصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لغداكم أجمعين قل هلوم شغدا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 والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بِرَبِّهِمْ يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاء